ki a naggya a csat بتحبني انا سمحت تسمح لحد نفسي لو سمحت يا انا لو يا أنا لو inta habbek w Én, أنا... én,